يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الأرض وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تَأْتِيَنَا السَّاعَةُ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 Lija Džizina Amenu Araminu Saniša. Ula, inka lahun, ma rufiuratū, arizukun karim. Ula, dina sarufi, ayatina mua Džizina Ula.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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 إِ شَأْنَ خْصِف بِهِمُ الْ الأأَرضَاء نُسْقطُ عَلَيْهِم كِسَفَم مِنَ السَّمَا إِ فِي ذَالِكَ لَ آيَةَ لِكُل نِعَبد مُن وَلَ قدْآتَن داَودَ مِن ييا جِبال أَوّ بِمَعَهُو الطيد وَأَلَّا لَ الحَدد أَنعمل سَابِغاتِ وَقدّد في السَّرْد وَعملوا صَالِحًا إِ بِمَا تَعملنونَ بَص.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 Da praudėsNetės idėjė umaine Rovado 1 Pas Nu cam vėmės te Ve seeds, turi sociėjo isėja Edyu įpausliją pa indės فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة, إلا دابة الأرض تأكل من سأته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 بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْنَيٍ وَشَيْءٍ وَأَثْنَيٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا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 faqalu rabbana ba'id bayna asfari-na wa dhalamu anfusuhum faja'alnaahum ahadith faja'alnaahum ahaditha wa mazaqnaahum kullum mumazzaq inna fi dhalika laayatil shakur وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَلِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا مَنْ أَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ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 قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقُتُمْ بِهِ شُرَكَاءً كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَانْ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 وَقَالَ الَّذِينَ للذين اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا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 Vakalų, نَحْنُ aksorų, amualų, amualų, amualų, نَحْنُ bimua, zabin. Vulinorobija, besu turizmas, polimejas, aksorų, amualų, pundit, bum, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِنَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءً ضائعا فيما عملوا فاولائك لهم جزاء الضيع في بما عملوا وهم في الغرفات امنون والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولا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 وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَيِّنْهُ صدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترا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 وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَرَ مَا أَنْتَ إِلَيْهِمْ فَكَذَّبُوا رسلي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 وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ wa qalu amanna bihi wa anna lahum tanaushun min makanin ba'id wa qad kafaru bihi min qabl